أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.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 وَيَحْكِي إِلَى صِرَاطٍ العَزِيزِ الحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُذِّقَتْ كُلُّ مَذَاقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد Afa lama mereka tidak melihat apa di antara tangan mereka dan apa di bawah mereka dari langit dan bumi. Sesungguhnya langit akan في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطيب وألنا له الحديد اَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الَّذِي هُوَ فِي مِلَّةِ رَبِّهِ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 من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم على موته الا دابت الارض تاكل من ساءت فلمما قرت بينت الجن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِتُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ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 جنتيهم جنتين ذواتي أكل حمط وأتل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور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 ان فوسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صابر شايف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 وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا مَن تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ شَيْءٍ قال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه ما من شرك وما له منهم من ظهيد ولا تفعش فاعت عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض Qulilla wa inna au iyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin Qul la tusaluna amma ajramna wa la nusalu amma ta'malun قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أروني الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِهِمْ شُرَكَاءُ كَلَّا 111. Masilah Allah, yang 최j Ahli God, yangилALLY 122. Namanya kita tak tylko para hating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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ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 وَأَذْهَبْنَا مَا دَامَ مَتَاعًا لَّهُمْ وَجَعَلْنَا لَهُ الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَحْمِلُونَ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مثرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسك الرزق لمن يشاء ويخدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا جلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء Syafib yang amal, wahum di lorfaat amil, walathina yang setagum di ayatna, mugaizin ulaiq fil al-Ghazab قُلْ إِن Rabb Ya Besuk Rizq Al Maa Yasha'u Min Ibadhihi Wa Yaqdiru Lahu Wa Ma Anfaku Tum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 بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوه عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آياتُنَا بِينَتِ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى dan berkata, Kau yang berkafasal, untuk kebenaran kebenaran, ketika mereka datang, ini adalah hanya sejirat. dan berkata, dan berkata, dan berkata, dan berkata, dan berkata, dan berkata, dan أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا محشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله متنا وفرادا ثم ما بصاحبكم من جنة IN HUWA ILLANADHIIRUL LAKUM BAYNA YADAA ADAABI SHADID QUL MAA SAALTUKUM MIN AJRIN FA HUWA LAKUM IN AJRIYA ILLAA ALA ALLAH WA HUWA ALA KULLI SHAY'IN SHAHID قل إن ربي يقذف بالحق علَّامُ الأعْيُوبُ قل جاء الحق وما يبدئ الباقِل وما يعيد قل إِنَّا ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ إِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٌ وَقَالُوا آمَنَ النَّبِيُّ وَأَنَّ لَهُ التَّنَاوُشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ